بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض له الحمد في الاخره وهو الحكيم يعلم ما يرض في الارض وما يخرج منها وما ينزل من وما يعرض فيها الرحمن الغفور وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بل يا ربي لا الغيب لا يعجز عنهم قالوا ذرته في السماوات ولا في الارض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يرجع الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب ورجز أليم ويرى الذين أمت العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق وهدي إلى أصراط العزيز الحمير وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد أفترى الله كذبا أم به جنة لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد فلم يروا إلى ما بين أيدهم وما خلفا من السماء والأرض ان نشأ نخصف بهم والأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك الآية لكل عبد منيب ولقد آتينا من فضلي جبال وأويبي معه والطيرة ألن له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعمل وصالحا إن يبني تعملون بصير ولسليمان الريحة غدو شهر ورواحها شهر وأسألنا له عين القطر يوم للجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقهم على استعير يعملون له ما يشاء ومن محاربة تمثيل وجفان كالجواب قدور الراسيات يعملوا آل داود شكرهم وقليلهم من أبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دهبة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب وما لبسوه في نازف المهين نقار كان لسبأ في مسكنهم آية جنتين عن يمين وشمال كل من رزق ربكم اشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم شيل العارم يبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سجر قليل ذلك جزيناهم بما كفر وهل نجاز إلى الكفور ودعلنا بينهما بين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرات وقدرنا فيها السير سير وفيها لياليا من أمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فاجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور ولقد صندق عليهم أبل يصدنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا أن وما كان له عليهم من سلطان إلا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 على هدى أو في ضلل مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق والفتح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا والهو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستحيرون عنه ساعته ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا الذي بين يديه ولو ترى الى الظالمين موقفنا نضربهم يرجو بعضهم الى بعض القول يقول الذين صدعوا الذين استكبروا لولا ان مؤمنين قال الذين استكبروا والذين صدعوا نحن صدعنا يقول قومه بعد اذ جاءكم مجرمين وقال الذين صدقوا والذين استكبروا بالمكر الليل والنهار تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واصروا الندامه لما راوا العذاب وجعلنا اغلالا في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون وما ارسلنا في قريه من نذير ان ما ارسلتم به كافرون قالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن معذبين ان ربي يوسع الرزق يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء وضعف بما وهم في الغرفات أمنون والذين سعون في آتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون ولئن ربي يبسط الجزء لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أن فقط وما شيئا فهو يكلفه وخير الرازقين ويحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا عبدون قالوا سبحانك أن تولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضر ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترا وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتناهم من كتب يرسونها وما أرسلنا إليهم قابلك من نذير وكذب الذين قبلهم وما بلغوا معشار ما آتناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا الله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة انه هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما أسألتكم من أجر فهو لكم من أجر إلا عن الله وهو على كل شيء شهيد يرى ان ربي يقذف بالحق عند الله الغيوب كل ان حق وما يبدو الباطل وما يعير فلنضل لتف انما اضل على نفسي ان اهتديت في با يوحى الي ربي انه سمعه قريب ولو ترى اذ فزعوا فلنفوتوا اخذهم من مكانهم قريب وقالوا آمنا به وان لهم التناوس من مكان من بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكانهم من بعيد حل بينهم ما بين ما يشتهون كما فعل باشياءهم من قبل انهم كانوا في څ کوم مریب